بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك؟ فإنما العسر يسرا العسر يسرى. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارب.